وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي, عاقرا وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب انا يكون لي غلام وكانت امراه عاقرا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 طَال آيَتُكَ أَلَّا تُكََلِّمَنَّ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاه وكان تقيا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 فتخذت من جونهم حجابا فأرسلنا إليها, روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن من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 قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله ايه للناس ورحمه منا وكان امرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجا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 الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فاما ترين من البشر احدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون ما كان اموك امرا سوء وما كانت امك بغيا فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا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 وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله ان يتخذ من ولد ما كان لله يتخذ من سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون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 أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم في غفلة وهم لا يؤمنون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 ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف ان يمسك عذاب من الرحمن ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنته لارجمنك واهجرني مليا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 وأدعوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا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 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر اهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا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 ومن من حملنا مع نوح ومن, ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا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 فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إِنَّهُ كان وعده مأتيا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 كُنْ إِلَاوَانِ دُعَاكَ وَلَا وَمْبِكَ حَتْمًا مَا قَضِيَ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا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 قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما, خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلاله فليمدذ له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب وإما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شر مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا وَيَزِيدُ الله الذين اهتدوا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر باياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا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 سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا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 لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا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 لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فردا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ غُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ